أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين we zijn er niet in geslaagd je stelt de en dan In de in علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم كانوا يحذرون. Waarom ga ik de kerk van de kerk van de kerk van de de وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ gaan het om عَيْنٍ rijtuigen وَلَكَ لَا We gaan ervoor zorgen dat de rijtuigen niet meer in staat om إن قيادت لا به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنبيه وهم لا يشعرون we dan? Waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? Waarom niet Waarom Wl te lmen an wa gda Allah hqk, wlnk n akthr hlm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 قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبَ فَإِذَا الَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عذب لهما قال يا موسى Hola ya Musa, a turi'du antqatulni kama qatilta nafsa bil-amr. A turi'du illa Antakuna jabbaran fi'l-abbd, wa ma turi'du antakoon min al وَجَاءَ رَجُلٌ من أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ليقتلوك فَاخْرُجْ إِنِّي لك من النَّاصِحِينَ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان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 Kolla, talen, hatta hata, jof, dier, ria, en abuna, xa, ijhun, kabi, feze, falla, humma, somma, tsa, holla, ilan, zilli, fa, زمت <تزلت> إلي من خير فقير فجاءت له إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما ما جاء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 en ik wil Ik wil de minister van de Kamer inzetten.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 Voorzitter, ik ben het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 اَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَا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 waar hij en afsping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 بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 kan niet vergeten dat je het niet kunt vergeten. Maar het is niet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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهْلَكْنَا القرون الْأُولَى بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةً لعلهم يتذكرون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 إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم Zie betoom, bima, podamet, idim, faya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 بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 وَلَقَدْ وصلنا لهم الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قبله هم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحق Onderwijsinstrumenten de wetten en de van de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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شيء رِزْقًا من لدنا وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بطرت مَعِيشَتَهَا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 ان مهلك القرون الا واهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى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 فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب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 Sommige mensen spreken in En dat is ook een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 وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 111.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 ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي او لم يعلم ان الله قد اهلك من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 فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال